السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي وبناتي الحلوين عاملين إيه؟ أكيد كلكم عندكم الحماس عشان تعرفوا إيه قصة أصحاب الفيل أيوة الفيل اللي سمي العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الفيل يلا نبدأ يلا بينا ونقول كان يا مكان كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان في رجل اسمه أبرع الحبشي وقد كلفه حاكم الحبشة النجاشي بأنه يكون أمير على صنعاء في اليمن وكان أبرها رجل نصرانيا وكان ملك الحبشة اللي اسمه النجاشي كان هو كمان رجل نصرانيا كان أبرها بيسمع كتير عن الكعبة وبيت الله الحرام وإن العرب يحجون إليه فامتلأ قلبه غضبا وحقدا وكرها للعرب و جلس مع نفسه كده يفكر ازاي يصرف العرب عن هذا البيت وبعد تفكير عميق هداه شيطانه انه يبن كنيسة كبيرة اوية صمعاء لم يرى الناس مثلها في زمانهم وسمى الكنيسة دي باسم القليس وكتب النجاشي حاكم الحبشة وقال له أني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها من قبل أبدا وأني لن أهدأ حتى حتى أجعل العرب يحجون إليها بدلا من أن يحجوا إلى الكعبة عارفين يا حبيبي من حقد وغل أبرها كان بيسخر أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخصيصة وكان اللي بيتأخر عن العمل لحد ما تطلع الشمس على طول وبدون تفكير كان بيقطع ايده وقعد ينقل لها من قصر بالقيس رخام وأحجار وأمتاع عظيمة وعلق فيها صلبان من ذهب وصلبان من صدة وجعل فيها منابر من عاج وابا وكانت ارتفاعها كبير قوي واتساعها مبهر كل ده كان بيعمله قبرها الحبشي ليه يا حبيبي ايوة عشان عايز يحول العرب كلهم الى الكنيسة ليحجوا لها بالرغم من ده كله العرب اتجهوا فين شاف أبرها ان العرب لا تتجه الا الى البيت العتيق بيت الله الحرام اللي هو الكعبة عارفين وشاف كمان ان حتى اهل اليمن وصنعاء نفسهم بيتركوا الكنيسة اللي بناها وينصرفون عنها لفين يا حبيبي؟ مرافو عليكم إلى مكة إلى الكعبة ولما العرب عرفوا مخطط أبرها اشتد غيظهم واشتعلت نار الحقد في نفوسهم فراح آيم راجل من القبيلة من قبيلة كنانة وخرج من أرضه إلى صنعاء لحد ما وصل إلى الكنيسة وانتهت فرصة إنه مفيش حد فيها خالص وقضى حاجته في الكنيسة وترك فيها تلك النجاسات وخرج فلما علم أبراهام بذلك غضب غضبا شديدا جدا قال من صنع هذا فقيل له صنعه رجل من أهل ذلك البيت الذي تحجه العرب بمكة لما سمعوا أنك تريد أن تحول حجهم إلى بيتك الذي بنيته اللي هو إيه حبيبي أيوة اللي هو الكنيسة اللي سماها القليس ولذلك غضب الرجل وجاء وأحدث هنا في الكنيسة سمع كده أبرها وغضب وثار وحلف لا ليسيرن إلى البيت الحرام حتى يهدمه يعني يوصل لحد الكعبة عشان يهدمها فأمر النجاشي الحبشة وتهيأت كلها وتجهزت ثم سار أبرها وخرج معه بالفيل متوجها إلى مكة عشان يهدم الكعبة خدت بالكم ان هو سار مع مين؟ مع الفيل وظهرين لما سمعت العرب إنه بيريد هدم الكعبة ها رأوا أن الجهاد لا بد منه وخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملكو اسمه ذو ودعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبره ليجاهدوا عن بيت الله الحرام وواجهه أبره وكاد أن يقتله فقال له دونفر يا أيها الملك لا تقتلني فإنه لعل يكون في بقائي معك خيرا فتركه أبره ولم يقتله ولكن حبسه ووثقه يعني كتفه وكان أبرها رجل حليم ومضى أبرها في طريقه يريد هدم الكعبة ولما وصل لارض خفعم خرج له رجل اسمه نفيل نفيل بن حبيب الخفعمي ومعه رجال أقوياء من قبيلة خفعم وكان معاه كمان بعض من الرجال من القبائل الأخرى وقاتلوا أبرها ولكن أبرها قوي وجيشه قوي فهزمهم وأخذ نفيل بن حبيب الخفعمي أسير عنده فلما أراد أبرها قتل نفيل قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني سأعمل معك وأكون دليلا لك في أرض العرب وأدلك على الطريق أدلك على الطريق فتركه أبرها وخلى سبيله على أن يكون دليله ليعرف الطريق إلى مكة لما وصل أبرها إلى بلاد الطائف خرج إليه رجل اسمه مسعود ابن معتب ابن مالك مسعود ومعه جماعة من رجال ثقيف رجال ثقيف دول قالوا له أيها الملك؟ إنما نحن عبيدك شوفوا إزاي خافوا منه وخلاص يعني قالوا له وقلوا إحنا عبيدك وسوف نكون طوع أمرك وسنرسل معك أيضا من يدلك على الطريق إلى الكعبة عشان تعرفوا يا أولاد إن في ناس بيبقوا في ثبات على رأيهم وفي ناس من خوفهم خلاص على طول بيطيعوا القوي ولكن صار أبره حتى وصل إلى مكان اسمه المغمس فأرسل رجلا من الحبشة اسمه الأسود ابن مطصود إلى مكة لما وصل الأسود وأخذ أموال تهامة كلها من قريش وغيرهم واستولى على امتين من بعير عبد المطلب بن هاشم عارفين مين عبد المطلب بن هاشم اللي هو مين يا حبيبي تمام اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبد المطلب عنده زي ما احنا عارفين البعير دي وكان من سادة قريش ولما أرادت قريش كلها وكنانة ومن كان من الحرم أن يقاتل أبرها لكنهم حسوا بأنهم لن يقدروا عليه فتراجعوا ولم يقاتلوه وهناك بعث أبرها رجلا اسمه حناطه حناطة الحميري من حمير إلى مكة وقال له اسأل عن سيد أهل هذا البلد وبلغه أن أبره ما جاء ليقاتلكم وإنما جاء لهدم الكعبة فإن تركوه يهدم الكعبة فلن يتعرض لهم وإن تعرضوا له فسوف يقتلهم وأكمل أبرها كلامه وقال فإن وجدت يا حناطة سيد أهل مكة لا يريد حربي فأتني به مين سيد أهل مكة؟ احنا عارفينه مين؟ براض عليكم عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سيد مكة وشريفها فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقالوا له هو عبد المطلب ابن هاشم يا ترى لما يقبله هيحصل ايه وايه رد فعل جد الرسول عليه الصلاة والسلام عبد المطلب هنشوف كل ده ونعرف الحلقة القادمة إن شاء الله وأترككم في رعاية الله وأمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته